أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء. تلك آيات الكتاب المبين. إنزل الله كرآنا عربيا لعلكم تعقلون.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 اقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخل لكم وده أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن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 فَلَن مَّا لَهُم بِهِ وَأَدْرَكَ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِيسَى أَيَذْكُرُ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 قال بل سولت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلادل وهو قال يا بشر هذا غلام وأثرنوه بضاعة والله عليم بما يعملون وشرواه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين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 قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قليصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين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 فَلَمَّا سَمِعَ عِند مَكْرِهِمْ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ إِنَّ مُتَّكَأَهُنَّ وَاتَّكَلَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَيْهِ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَكُنَّا حَاشِرِينَ لِلَّهِ مَا هذا, بشرا إن هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَالِكُنَا الَّذِي لُمْتُنْ انني فيه ولا قد عن نفسه فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امره لا يسجنا ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما ما يدعونني اليه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 إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآفرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء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 دونه إلا أسماء أن سميتهمها أنتم وأباكم ما أزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أرأ أن لا تعبدوا إلا إياه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 وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسا يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون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 وقال الملك أتوني به فلم أجد أهور قَالَ قال رجع إلى ربك فاسألهما بال نسوة اللات قطع أيديه إن ربي بكيدهم عليم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 وما أبرئ نفسي إن نفس لا أمة رتب السوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي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 نال يوسف في الأرض يتبوء منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من النساء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون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 وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا قَلَبُوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَلَّ مُنَعْمِنَ الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَوَاناً أَكْتَلَ وَإِنَّهُ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُوكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَفِيهِ مِن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 أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما دهزهم بدهزهم جعل السقاية في رحل أخيهم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أية أن العير إنكم لسارقون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 نَسَا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ قَالُوا إِنَّ يَسْرَقُ فَقَدْ سَرَقَهُ أَخُوهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرُّوا هَٰيُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُدْرِ هَا لَهُمْ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 قال ماذا الله أن خذ إلا موم وجدنا مت على عده إن إذا اللظالمون فلم يستئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلم أن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 أَبَنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمَنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ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 ما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من رحمة الله إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون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 يتقى ويصبر فإن الله لَا يضيع أجر المحسنين. قالوا تَعْلَمُوا إِنَّا لَقَدْ أَثَرْكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِنَ اذهبوا بقميصي هذا فالبكوم على وجه ابي ياتي نصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولمما فصلت العير قال ابوهم انني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ فَأَوَا إِلَيْهِ أَبَوَاهُ وَقَالَا ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ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 ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينقرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين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 أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أبعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.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 ما كان حديثا يفترى ولا تنتصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة, وهدى ورحمة لقوم يؤمنون